بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا ف وَأَكْثَرُهُمْ فَاهِمُونَ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَعَمِلَ إِنَّنَا عَامِلُونَ قل إن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 فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتّيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُمُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ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 سَادَهُ الْخُلْدُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ قَدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ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 ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إِلَّا ذو حظ عظيم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 إِن كَانَ مِن عِيَادِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ